بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية المخلوقات وأقرت له بالإلهية المصنوعات الحمد لله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. الحمد لله الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر الحمد لله الذي إذا دعى أجاب وإذا عومل أتاب الحمد لله حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به فنفسك وأطعاف ما حمدك به الحامدون وسبحك به المسبحون ومجدك به الممجدون وكبرك به المكبرون وقدسك به المقدسون ووحدك به الموحدون وعظمك به المعظمون واستغفرك به المستغفرون اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في الملائ الاء الى يوم الدين صلاه ترضيك وترضيه وترضا بها عنا يوم القيامه يا رب العالمين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 فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت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 وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبَصَارِنَا وَقُوَاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا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 ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فراجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة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 ونفس كرب المكروبين وقض الذين عن المدينين واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك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 ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب هممنا وغممنا والسائقنا ودليلنا اليك والى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما وَأَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَارُزُقْنَا تِلَاوَةَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين هنا وسيدنا ومولانا هذا رمضان قد انصرمت أيامه وانقضت أحيانه وقد بلغنا عنك يا ربنا أنك تعتق كل ليلة عباد لك من النار ولا ندري أأعتقتنا فيما مضى من رمضان فإن لم تكن قد أعتقتنا فأعتق رقابنا الآن اللهم إن الظن بك جميل اللهم إن الظن بك جميل اللهم ارحمنا فإنك أنت الرحمن الرحيم اللهم لا تحرقنا بالنار اللهم لا تجعلنا من أهل دار البوار اللهم إن لم تكن قد قبلتنا فيما مضى فتحنن علينا الآن اللهم تحنن علينا الآن بالعدق من النار اللهم تحنن وتمنن علينا يا رحمن بالعتق من النار اللهم لا تصرفنا من موقفنا هذا حتى تغفر لنا الذنوب وتستر منا العيوب وتعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك إن كنت قبلت منا حرفا تلوناه أو سالت بسببنا أعين من مخافتك أن تجعل ذلك سببا لنا لعتق رقابنا من النار اللهم إنك قد أمرتنا بالإحسان إلى الفقراء ونحن الفقراء إليك فأحسن إلينا اللهم إننا وقوف على بابك اللهم إننا واقفون على بابك ولن نبرح بابك حتى تعتقنا من النار اللهم إنا لن نبرح بابك حتى تعتقنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم هذه ليلة التجليات وليلة الأسرار والبركات ونحن من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فلا تطردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم إنا نعلم أننا ما صمنا صيام الأبرار ولا صلينا صلاة الأخيار ولكن نعلم أن لنا ربا اسمه الرحمن فنسألك يا رحمن أن تعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك بحق لا إله إلا الله التي قامت من أجلها السماوات والأرض أن تكتبنا عندك الآن من أهل الفردوس الأعلى اللهم اجعلنا من أهل الجنان اللهم اجعلنا من أهل الجنان اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد هؤلاء الجمع من خلقك أننا ما عرفنا ربا سواك ولا علقنا أملنا بمن عداك ولا سجدنا لغيرك ولا تعلقنا بسواك فنسألك يا ربنا أن تحرمنا على النار اللهم أنزل على قلوبنا رضا منك لا سخط بعده أبدا اللهم ارحمنا بالعتق من النار اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من احبابك المتقين ومن حزبك المفلحين اللهم انفعنا بالعلم واليقين اللهم اجعلنا من أوليائك الذين اصطفيتهم لخدمتك فقاموا على أبواب عبادتك حتى أذنت لهم بالجواز إلى رحمتك واعتقت رقبتهم من النار اللهم إنا نستودعك وديعة لا إله إلا الله فأحضرها لنا عند فراق الدنيا يا رحمن اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن لنا الخاتمة يا ربنا اللهم اقبضنا في أحب الساعات إليك وفي أقرب الطاعات لديك اللهم اقبضنا وألسنتنا تلهج بلا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الرسول الله وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظماء اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء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 نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين سلم لأوليائك حرب لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطعن ونعوذ بك من هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سوء القضاء ونعوذ بك من شر البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. من أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم كما لتفط بعظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل سلطان لسلطانك نسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا، وأن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من ليلة القدر أوفر الحظ والنصيب اللهم اجعل لنا من ليلة القدر أوفر الحظ والنصيب اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر ففاز بالمطلوب ونال المرغوب وحفظ من المرهوب وفاز بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا رحمن يا رحيم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 وآنس وحشتنا إذا أرمستنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا إلهنا يا من بيدهنا نواصينا يا عالماً بضرنا ومسكنتنا يا خبيرا بفقرنا وفاقتنا نسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتنا بالليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالنا عندك مقبولة يا من عليه معولنا يا من نطمع في أن يغفر لنا اللهم قو على خدمتك جوارحنا واشدد على العزيمة جوانحنا وهب لنا الجد في خشيتك والدوام على الاتصال في خدمتك اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعالم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نسألك وقد أمرتنا بالسؤال ووعدتنا الإجابة نسألك ألا تجعل فينا ولا منا ولا معنا أحدا من أهل النار اللهم أعتقنا جميعا من النار اللهم أعتقنا كبيرنا وصغيرنا من النار اللهم حرمنا على النار اللهم حرمنا النار اللهم حرمنا من النار اللهم حرمنا من النار اللهم حرمنا من النار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار, يا عزيز يا غفار, يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار اللهم آتقنا جميعا من النار اللهم اجعلنا جميعا كبيرنا وصغيرنا ووالدينا وأحبابنا وأبناءنا ومشايخنا من أهل الفردوس الأعلى اللهم اكتبنا من أهل الجنان واختم لنا خاتمة الحسنى يا منان اللهم اختم لنا خاتمة الأبرار واجعلنا من حزبك الأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إن لنا إخوانا من المسلمين يقاسون الظلم والقهر والقتل والعدوان ويعانون الجوع والعطش والعري فنسألك يا ربنا أن ترفع الظلم عن المسلمين اللهم ارفع القهر عن المسلمين اللهم ارفع الضيم عن المسلمين اللهم أطعم جائعهم واسقضام أهم واكسوا عاريهم اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين اللهم انتقم من كل من يتطاول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم من انتقص قدره وتطاول عليه فانتقم منه يا جبار يا جبار انتقم من كل من أهان حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا بحبيبنا محمد في دار القرار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 وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحبتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إن لنا آباء وأمهات قد رحلوا إليك ونزلوا عليك ووفدوا عليك وأنت أكرم منزول عليه وأبر مسؤول ما لديه نسألك يا رب أن تكرم وفادتهم اللهم احسن ضيافتهم اللهم احسن ضيافتهم اللهم انس في القبور وحشتهم اللهم انس في القبور وحشتهم اللهم انس في القبور وحدتهم اللهم اجعل القران لهم انيسا والعمل الصالح لهم جليسا واجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لهم جليسا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنهم أحسنوا إلينا غاية الإحسان فنسألك يا مولانا أن تحسن إليهم تمام الإحسان وأن ترزقهم لذة النظر إلى وجهك يا منان اللهم من كان لا يزال حلى قيد الحياة فبارك في عمره وارزق الصحة والعافية والسلامة من كل بلية ورزية اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ إمامنا ولي أمرنا محمد السادس اللهم احفظه بحفظك واشمله برعايتك واكلأه بعنايتك اللهم اصحبه بخفايا الألطاف وتحنن عليه بكريم الانعطاف اللهم اجعله منصورا مسددا وبتوفيقك موصولا مؤيدا واجعل الخير أمامه والحق إمامه اللهم أمطر العدل والحق والخير بطول مدته واصرف السوء عن مهجته اللهم اشرح صدره لكل خير وابير وارزقه تقواك في العلن والسر واجعله على هداك واجعل سعيه في رضاك اللهم امن عليه بما من على عبادك الأخيار وحفظه بما حفظت به الأبرار وأجري على لسانه ذكرك وشكرك أنا الليل وأطراف النهار. اللهم بارك له في قرة عينه وولي عهده اللهم أره فيه ما يسر فؤاده اللهم أنبت نباتا حسنا وأره في كل أهله ما يسره أبدا اللهم ارحم بفضلك الملكين المجاهدين محمدا الخامس والحسن الثاني اللهم أدخل عليهما في قبريهما الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم ارفع درجتهما في المهدين وبارك في عقبهما إلى يوم الدين واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين وارزقنا في بلدنا العز والإيمان والإسلام واليقين اللهم مكن في بلدنا لكتابك وسنة رسولك يا ذا الجلال والإكرام اللهم هؤلاء عبادك جاءوا من كل مكان يرجون رحمتك ويتوددون إليك بكلامك أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب أسألك ألا تردهم خائبين اللهم لا تردهم خائبين اللهم لا تصرفهم من هذا المسجد إلا وقد غفرت لهم الذنوب وسترت منهم العيوب واعتقتر رقبتهم من النار اللهم أعطِر قابهم من النار اللهم أعطِر قابهم من النار اللهم إنهم ما جاء بهم إلى هذا المسجد إلا الشوق إلى ذكرك وحب كلامك اللهم لا تصرفهم حتى تغفر لهم ذنوبهم وتصلح لهم ذرياتهم اللهم اشف سقيمهم اللهم اشف سقيمهم وفرج هم مهمومهم اللهم وسع على فقيرهم اللهم من كانت له منهم إليك حاجة فلا تصرفنا من هذا الموقف حتى تقضي له حاجته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 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله, الله أكبر